قالوا لَ الشَّ أَرَبّنَا لَأَ زَلَمَ لائِكَةَم فَإِنَّا بِمَا أُرْرسِلْتُم بِهِ كَافِرون فَأَمَّا عَُ فَسْتَكْبرَروا فِي الْأَرِّ بِغَيْرِحَبتِ وَقالَاوا مَنْ أَشَدُّ مِن الن ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا نجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وَرَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُنْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزْعَوْنَ حَتَّى إِذَا مَجَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا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 وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سَمْعُكُمْ ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 وَقََبْ ماَا لَهُم كُرن أَفَزَيعَنُ لَهُم مَا بَيْنَ أَديهِم وَمَا خَلْفَهُم وَحََّّ لَهِم القَوول وَحَّ لَهِمُ القَوْلُ فِي أُمَ مِن قَدِ خَالَتْ مِن قَلهِم مِنَجِ ي وَإِنسِ إِهُ كَوا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 النار لهم فيها دار الخلد جزاء دما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين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 إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يرحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة مَا شئتُم إِ بماَا تَعملونَ بَصير إِ الذيينَ كَفرَوا بالِالذِكر لَ جَ أَهُم وَإِنهُ لَ كِتاب معزيز لا يَأتيهِ البَاطِلُ مِن بَإن يديَيهِ وَلا مِنْ خَلْفه تَزل مِن حَكيم حَميد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 وَمَا تَأْخُذُ مِن تَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۖ قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شهيد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 من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى لَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَمِنَّا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَض وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ